بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا والمجلس الثاني من مجالس المسائل المهمات في العقيدة والإيمان والمنهج وقد ختمنا المجلس الأخير بالحديث عن الركن عن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل ونلخص سريعا أهم ما يتعلق بهذا الركن فنقول مما يدخل أو مما يلزم من الإيمان هذا الركن أن تؤمن أولا أن الله عز وجل جعل الرسل بشرا من الإنس وليسوا ملائكة وليس آلهة بل هم بشر كما قال سبحانه وقالوا لو لأنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقول لمن أرسل إليهم هم الإنس والجن قل إنما أنا بشر مثلكم أي هو من الإنس خلق من الطين والرسل كل مخلوقون مما خلق منه بني آدم خلقوا من الطين لم يخلقوا من النور نعم كما يعتقد غلاة المتصوفة والروافض وأشكالهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتجون بحديث باطل لا أصل له مروي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله عن, عن العرش أو لا أذكر اللفظ سأله عن العرش أو فقال خلق من نور نبيك يا جبر يعني غلو على غلو هذا الحديث باطل لا أصل له وقد حاول أحد المفتونين في زمانين من أهل الأهواء والمسمى بسعيد ممدوح <تصفيق> أن يختلق قطعة مخطوطة من الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق ادعى أن هذا الحديث موجود فيها بسند صحيح فكشف العلماء كذبه <تصفيق> وتخليطه حيث إن مصنف عبد الرزاق فيه جزء مفقود ف يعني ظن أنه يتمكن من خداع علماء المسلمين فاختلق أوراقاً ادعى أنها من الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق علينا أن نؤمن أن أن الله عز وجل أرسل رسله وأنبياءه من الإنس وجعلهم رجالا فهم ليسوا ملائكة وليسوا جنا أي من الجن فضلا أن يكونوا آلهة معبودين وكذلك لا تصحوا الرسالة ولا النبوة في النساء بل الرسول لا يكون إلا رجلا والأمر الثاني في الإيمان بالرسل أن نؤمن أن الله عز وجل جعل أصل رسالتهم واحد, واحد واحدا وهو الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به على أنه لا معبد بحق إلا الله كما قال سبحانه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولذلك كان دينهم هو واحداً وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا. والأمر الثالث أن نؤمن أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض وأن أفضلهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل هم الذين سماهم ربنا سبحانه في قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصي نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب هذه الآية فيها البيان لأولي العزم وفيها البيان أن أصل دعوتهم واحد شرع لكم من الدين ما وصى بي نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ما هو الدين؟ الإسلام الله عز وجل أوحى إليهم ووصاهم جميعاً ان يقيم الدين الذي هو الاسلام والذي اصله التوحيد اه هم اولو العزم من الرسل هم محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو خاتمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> وأول الرسل كما بينا نوح عليه السلام وهو من أولي العظم و... تؤمن... ورابعا أن تؤمن أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً وأن الله كلم موسى تكليما فمن خصائص ابراهيم عليه السلام أن الله اتخذه خليلا ولكن هذه لم تكن خاصة بإبراهيم بل صارت كذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم كما بين صلى الله عليه وسلم أن بقوله لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا فالخلة ثابتة لإبراهيم ولرسولنا صلى الله عليه وعليه وسلم وكذلك كلم الله موسى تكليما وأيضا ثبت التكليم لرسولنا صلى الله عليه وسلم حيث كلمه ربه في ليلة المعراج فما كان من, من بعض الخصوصيات التي اختص بها بعض الرسل والأنبياء ثبتت لرسولنا صلى الله عليه وسلم يعني هذا مجمل ما حضرني في فيما يتعلق بالإيمان بالرسل طيب آه وكذلك نقول نعم خامسا أم سادسا تذكرت أيضا مسالة الأخرى حتى يعني يتم الكلام أنا ذكرنا كم, كم نقطة خمسة أم أربعة النقطة الخامسة أن الواجب على المؤمن أن يؤمن بالرسل جميعا والأنبياء لا يفرق بين أحد منهم لا يفرق بين أحد منهم كما قال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اولئك ما يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف <صف> <صف> <صف> الله عز وجل امر عباده أمراً صريحاً أن لا يفرقوا في الرسل في الإيمان الواجب أن يؤمنوا بكل الرسل مع إيمانهم بأن الله فضل بعضهم على بعض ومع إيمانهم بأن أفضلهم وآخرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن هذا الإيمان بالتفاضل أو التفضيل بين الرسل لا يعني أنك تنتقس واحدا منهم أو أنك تكفر بواحد منهم فكما تؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم ونوح وسليمان وداود ويوسف ويوسف وكافت الرسل عليهم جميعا السلام فلا يجوز أن نفرق في الإيمان بين رسول وآخر بل إن الله عز وجل هذا من قول الكافرين الذين يفرقون بين الله ورسله يقولون نؤمن وبعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا فقال الله عز وجل أليكم الكافرون حقا آه. فإذا خرج رجل الآن وقال أنا أكفر بالمسيح عليه السلام إنه ليس ويقول إنه ليس رسولا هذا كافر وإن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نكفر بعيسى ولا أن نكفر بموسى والشيطان قد يلبس على البعض بأن نصارى كفار وأن اليهود كفار فيخيل لبعض الجهلة أن, أن اعتقادنا في كفر اليهود والنصارى يقتضي عدم الإيمان برسالة المسيح وبرسالة موسى وهذا طبعا جاهلون وتخبط والجاهل قد يصلوا بالبعض إلى هذا الحد لا تعجبوا لذلك علينا أن نبين لعامة المسلمين الاعتقاد الصحيح في الإيمان بالرسل حتى حتى يسلموا في عقيدتهم طيب. ننتقل إلى الإيمان بالكتب هنا سأل يقول هل يجب علينا أن نؤمن بأشياء لا نعلمها ولم تذكر نصوص قران يجب علينا ان نؤمن تذكر في الكتب في الكتاب ولا في, كما, في كما قال في القران الحكيم منهم من عليك ومنهم من عليك بذكر الانبياء والرسل الذين لم يذكرهم سبحانه وتعالى القران والسنه نعم الواجب عليك ان بكل ما نص عليه وذكر في الكتاب والسنة مما بلغك علمه من الرسل ومن الكتب وما لم يذكره الله عز وجل يعني كما قال سبحانه ومنهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فالذين لم يقص الله, لم يقص لم يقص الله عز وجل علينا أسماءه من الرسل نحن لسنا مكلفين بأن نؤمن بما لم يقص علينا ولكن نؤمن بهم إجمالا يعني نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء منهم من عرفناه سبحانه يعني منهم من قصه سبحانه علينا ومنهم من لم يقص أمره علينا فالذين لم يذكروا لنا نحن نؤمن بهم إجمالا نؤمن بوجود أنبياء ورسل نحن لا نعرف أسماءهم ولكن نؤمن بهم أي على سبيل الإجمال أو الاطلاق على سبيل الإطلاق نؤمن برسالات الرسل جميعا وبالأنبياء جميعا وأما من ذكر لنا منهم فالواجب علينا أن نعتقد في صحة رسالته وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم من أنه رسول مكرم لا يجوز أن ينتقس منه ولا أن يذكر بسوء ولا أن يعامل بما يعامل به غيره من عامة المؤمنين فالرسول له مقام أعلى بلا شك من غيره ولذلك كان ذكره أي رسول من الرسل السابقين بأي نقيسة يعد ضلالا وقد يصل إلى الكفر كما جاء عن سيد قضب أنه انتقس من كلمة الله موسى عليه السلام فقال عليه إنه نموذج للعصبي للرجل العصبي المندفع المزاج وهم كما قال فلما قرئ هذا الكلام على الامام عمر مال ابن باز رحمه الله تعالى قال الاستهزاء بالانبياء رده مستقله هكذا أجاب فأعتبر كلام سيتقب هذا استهزاء ولكن الرجل مات ولذلك العلماء تورعوا عن الخوض في مسألة تكفيره وإن كان الأمر كما قال شيخنا العلامة عبيد الجابري حبيث الله تعالى فيما رواه بسنديه الصحيحا العلامة بن عثيمين أنه قال لولا الورع لكفرنا سيد قد لا. لأنه ورد في كلامي كفريات كثيرة ليست هذه فقط ولكن،, ولكن الشاهد أن الاستهزاء برسول واحد ولو كان من الرسل السابقين والتنقص منه يعد ردة عن الإسلام ها ولذلك الذين يدعون من الجهل ومن المنافقين وأهل الأهواء أن دين الإسلام لا يدعو إلى, إلى احترام الرسل أو أنه يربي المسلمين على التعصب كما يقولون لرسولهم وأنهم وأنه يربينا على التنقص من الرسل السابقين هذا كذب وافتراء بل إن الله عز وجل أوجب علينا أن نحترم الرسل جميعا وأن نوقرهم وأن لا نذكرهم بسوء وأن نؤمن بهم وبرس وبرسالاتهم التي لم تحرف وذا الإيمان بالرسالات السابقة يكون على سبيل الإجمال لا يجب عليك أن تعرف تفاصيل الرسالات السابقة ولكن تؤمن بها هي على سبيل الاجمال هو الركن الرابع من اركان الايمان هو الايمان بالكتب ف على كل مسلم ان يؤمن ان الله انزل كتباً على رسله وهذه الكتب هي كتب هداية من أجل هداية المرسل إليهم إلى عبادة الله وحدهم وكيف يعبدونه وما الواجب عليهم في حق الله عز وجل وفي حق العباد وفي حق ما أمر الله به من العقائد وتؤمن بما ذكر الله سبحانه من أسماء هذه الكتب ومن كفر أيضا بكتاب واحد من هذه الكتب فقد كفر يعني من كفر بالإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فإنه يكفر ويكون مرتداً عن الاسلام ومن كفر بالطورة المنزل على موسى عليه السلام وأيضاً وقع في الردة فالواجب عليك أن تؤمن بالكتب جميعاً طبعاً المقصود بالكفر بالإنجيل أو الطوراء أي منزلة من عند الله أما الـ الـ الكتب الموجودة الآن بين أيدي اليهود وأيدي النصارى المحرفة فنحن, فنحن نكفر بذل التحريف ولا نؤمن بما حرفوه بل الواجب علينا أن ننكره وأن لا نؤمن به إنما نؤمن بما انزله الله عز وجل على سبيل الإجمال يعني تؤمن بأن هناك كتابا اسمه اسمه الانجيل الله على عيسى اه اه هناك كتابا نسموه التوراه انزله الله على موسى والزبور على داوود عليهم جميعا السلام وان اهل اهل من اتباع المسيح كانوا مامرين بالحكم بما فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه آه. وكذا بني إسرائيل كانوا مأمورين بالحكم بالطوراة إن أنزلنا الطوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فبني إسرائيل كانوا مأمورين بالحكم بالطوراة وكذا أتباع المسيح عليه السلام فنؤمن بهذا ونصدق به و... ولا يجوز لنا أن نكفر بأي رسالة من هذه الرسالات ولا أن ننكرها <تصفيق> <تصفيق>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 الواجب عليه أن يؤمنوا بكل كتاب لا ينكروا كتابا واحدا من هذه الكتب بل لو استهزأوا بأي كتاب من الكتب السابقة نحو الإنجيل والطوراة استهزأوا بها أو أهانوها على إنها كتاب الله لا, لا نقول ما حرفه اليهود والنصارى هذا أيضا من الكفر والردة كالاستهزاء والإهانة للقرآن يعني لا يجوز لنا أن نستهزئ ولا أن نهينا الإنجيل المنزل من عند الله لأنه كتاب الله أيضا ولكنه نسخ ولكنه كتاب الله أوجب الله علينا أن نؤمن به أنه منزل على عيسى فعلينا أن نفقها هذا الأمر نعم لأن بعض العامة أيضا قد يقعون في هذا بجهل قد يذكر الإنجيل باستهزاء نقول له لا يجوز لك هذا لا يجوز لك أن تستهزئ بالإنجيل ولا أن تستهزئ بالطوراة نعم ونعتقد أن اليهود والنصارى حرفوا الإنجيل والطورة وكتبوا بعضها بأيديهم فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويلوا له مما كتبت أيديهم آه فالله عز وجل بيّن أن أهل الكتاب كتبوا بعض الكتب بأيديهم ونسابوها إلى الله عز وجل وهذا هو معنى التبديل الذي قصده العلماء بأن المبدل كافر حيث بدّلوا كتب الله كتبوا بعضها بأيديهم وقالوا هذا من عند الله هذا هو التبديل المكفر الذي يكفر صاحبه أن, ان يختلق حكما او ايه ويقول هذا من حكم الله ينسب هذا الى الله عز وجل نعم مما قصاه الله علينا مما أرسل به رسله صحف إبراهيم إن الله أرسل إبراهيم بما يسمى بالصحف وكذا أنزل الله على موسى صحفاً بخلاف التوراة فنؤمن أيضاً بهذا ونؤمن بأن الله عز وجل جعل القرآن ناسخاً ومهيمناً على كل ما سبقه من الكتب ف... فالقرآن هو آخر الرسالات التي أرسلها الله إلى أهل الأرض وجعلها ناسخة لكل ما سبقها من الرسالات آه. آه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتعبد إلى الله بما جاء من تفاصيل الشرائع في الكتب السابقة نحو الإنجيل والطوراة حتى وإن, ك... حتى وإن ادعى أنه يتبع الكتب التي لم تحرف لا يجوز له بل يحرم عليه ويجب عليه أن يتبع الشريعة الخاتمة آه. ثم جعل لك على شريعة من الأمر فاتبعها وأما قوله لكل جعل لكم شرعة ومنهاجا أي هذا فيما سبق نعم أن الله عز قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرسل كل رسول أو نبي إلى قومي خاصة ويكون له شريعة خاصة ومنهاج خاص لكل أنت يعلمكم شرعة ومنهاجا أما بعد بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نسخ كل هذه الشرائع السابق بشريعة القرآن نعم. وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب يوم مهيمنا عليهم فاحكم مينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ثم قال لكل جعل لكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم لجع لجع أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فبين سبحانه أنه جعل الكتاب الأخير القرآن مهيمنا على كل ما سبقه من الكتب وأمره رسوله وهذا الامر للامه من بعده ان يحكموا بما انزل الله في هذا الكتاب اه ولذلك بين سبحانه ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي الايه وفي الايه هم الظالمون في الثالثه فاولئك هم الفاسقون فالذي يحكم بغير كتاب الله القرآن كافر أو ظالم أو فاسق الحزب حاله أو على فصل به السلف هو كافر كفراً أصغر أو كافر كفراً أكبر الحزب حاله فالحكم بغير ما الله في بغير ما أنزل الله في كتابه القرآن كبيرة من الكبائر فمن حكم بغير ما أنزل الله في القرآن جاحداً لحكم الله أو مفضلاً لحكم غيره على حكمه سبحانه أو مساوياً لحكم غيره لحكمه سبحانه فهو كافر كفراً أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. وكذا من استحل هذا وإن لم يحكم عمليا يعني من من, من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وقال إنه حلال استحله اعتقاديا وإن لم يستحله عمليا يعني وإن لم يحكم هو كافر أيضا الكفر الأكبر ولذلك هذه المسألة كانت تلتبس وما زالت على كثير من الشباب الذين سالكوا مسلك الخوارج ورفعوا رايتهم فحكموا أحكاماً عشوائية على الحكام وعلى القضاء وعلى الوزراء وعلى كل من عمل معهم في الحكم بهذه القوانين الوضعية التي وضعت من قبل البشر وليست من حكم الله حكموا عليه حكماً جزافيا بالكفر الأكبر وهذا خطأ عظيم بل بدعة وهي بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر وبالمعاصي فالحكم بغير ما أنزل كبيرة بلا شك ولكنه لا يكون كفرا اكبر إلا بالاستحلال أو الجهود أو ما ذكروا العلماء من صور الكفر الأكبر كذا يدخل في هذا الشك ان يشك في حكم الله ان لا ان يشك في صحته او في صحه الحكم به هذا ايضا من الكفر وكذا الاستهزاء ان يستهزئ بحكم الله هذا من الكفر الاكبر اه يعرض بقلبه عن حكم الله لا يريد ويعرض عنه لا يريد. هذا أيضاً الكفر الأكبر ولكن, ولكن هذه الصور كلها لا يصح أن نحكم بها على مسلم بمجرد أنه حكم بغير أنزلاء من نحية العملية يعني الحاكم أو القاضي إذا حكم أو تحاكم إلى هذه القوانين الوضعية مجرد العمل هذا لا يصح لنا أن نكفره في الكفر الأكبر لكن نقول لنا أنه في كبير من الكبائر وقع في كفر لكن لا نستطيع أن نقول أنه الكفر, الكفر الأكبر إلا أن نعرف اعتقاده هل هو جاحد أو مستحل أو شاك أو مستهزئ إلى آخره فقد يحكم. قاد في قضية زنا بغير حكم الله يعني يأتيه زان محصن قد زنى وهو محصن متزوج فحكم الله في هذا الزان أن يرجم فالقادي هذا يحكم عليه بالسجن أو بعقوبة ليست هي الرجم يعقوبة مخالفة لهذا فحكم القادي هذا بلا شك مخالف لحكم الله حكم بهذا وهو مختار يعني ليس مكرها وليس وليس جاهلا بحكم الله فحقيه عده كبيرا وقع في كبيرا حكم بغير ما أنزل الله لكن هل يكفر بهذا لا, لا يكفر إلا بما بيناه وقد يأتي رجل آخر ليس قاضين ولا علاقة له لا بالحكم ولا بالقضاء من عامة المسلمين يقول إن إن الحكم على الزاني المحصن بالرجم هذا ظلم وهذا ليس حكم لله وأنا أقول إنه ليس حكم الله هذا كافر إن طبعا علم إنه قيمة عليه الخجة ولم يكن مكراني إلى الشروط والموانع في تكفير المعين نتكلم على الحكم المطلق الآن فالذي يجحد حكم الله أو يستحل الحكم بغيره اعتقاديا هذا كافر وإن لم يحكم وإن لم يكن حاكما وإن لم يكن قاضيا وإن لم يتولى وزاره فليست العبره بمساله الايه السلطه أن يكون صاحب سلطه لا ان يتعلق بالعقيده لا بمجرد العمل ده فلذلك علينا ان نفقه هذه الفروق حتى لا نقع لا في موقع في الخوارج من من نعم ومن ايضا الواجب في الايمان في الايمان بالقران انه انه من بعد بعد ما قلنا من أنه يجب علينا ان نؤمن بانه آخر الكتب وأنه ناسق لما سبقه وأنه يجب التحاكم إليه والحكم به كذلك نؤمن أنه كلام الله عز غير مخلوق فنعتقد أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بصوت وحرف ليس كمثله شيء سبحانه فليس كلامه ككلام البشر بل إن الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر توعده توعدهم الله عز فقال سأصليه سقر وهذا قول الجهمية والمعتزلة أنهم اعتقدوا أن أن القرآن هو كلام البشر مخلوق ليس كلام الله فقالوا إن الله لم يتكلم بهذا إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتكلم بالقرآن فقالوا إن هذا إلا قول البشر آه قالوا ما قولت المشركين في قريش الجهمية آه وقالت الوليد بن مغيرة وغيره من كفر قريش فلذلك كفرهم العلماء قاطبة بهذا آه. فتقلد كفرهم عشر في خمسين من البلدان كما قال ابن القيم في نونيته أجمع العلماء العلماء السلف على تكفير الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا بل أعطلوا ونفوا عن الله عز كل الصفات آه. الأخرى وقد تواطر عن السلف الصالح أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما نقل هذا عنهم عبد الله بن أحمد في السنة وأبو سعيد واثمان وابن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضه على المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد وغيرهم من أصحاب المصنفات في الاعتقاد فهذا انه فهذا اجماع السلف وهذه هي المحنه التي تعرض اي اليها الامام احمد محنة خلق القران وبثبات الامام احمد بما ثبته الله حفظ الله دينه حفظ الله دينه و هذا لضاعت هذه العقيدة ولكن الله عز وجل ما زال يغرس بهذا الدين غرسا لحفظ دينه من التحريف ومن الضياع لأنه سبحانه وعد بهذا وعد بأن يحفظ هذا الدين وهذا الوعد يحققه الله بأسباب ومن أهم أسباب حفظ الدين العلماء ولذلك يعني يخلف الله عز وجل بموت كل عالم بعالم آخر وإن كان الأمر يكون إلى قبل قيم الساعة فيقبض الله العلم بقبض العلماء وهذا يكون قبل قيام الساعة إن الله عز وجل جعل العلماء ورصت الأنبياء في تبليغ هذا العلم وفي حفظه ولذلك يعني لا نعجب من أن المحاربين للعلماء في كل زمان هم من جنس من حاربوا الرسل من الكفار ومن المنافقين ومن أصحاب الضلالات والأهواء نعم وقالوا في العلماء بعدما قيل في حق الرسل والأنبياء من من اتهامهم بالنقائص وبالجنون وبأنهم كذا وكذا فهذا هذه سنه, سنة انم نعم فنحن نؤمن نعم بكتب الله عز وجل ونؤمن بان القران كلام الله عز وجل نعم ننتقل إلى الركن الخامس من أركان الإيمان أو الإيمان باليوم الآخر فنقول إن أول منازل الآخرة هي القبر فهذا أول ما يجب أن تؤمن به من منازل الآخرة فالموت هو القيامة الصغرى لكل عبد الواجب على كل مسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه وأن هذه الأمة تبتلى في قبورها وتفتن وكما أخرج ابن ماجة والترمذي وأحمد في مسنده بسند حسن عن هانئ مولى عثمان أنه قال إذا ذكر القبر كان عثمان يبكي حتى يبل لحيته فيسأل إنك إذا ذكر القبر تبكي وإذا ذكرت الآخرة لا تفعل هذا كما تفعل عند ذكر القبر فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجى منه كان ما بعده أيصر ومن لم ينج منه فما بعده أشد ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر فقال نمستعيذ نمستعيذ القبر وكما البخاري ومسلم الحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال نزلت في عذاب القبر فلذلك عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وليس كما يقول المعتزلة إن المعتزلة ادعوا أن عذاب القبر لم يثبت إلا في السنة وقالوا إن الأحاديث التي جاءت فيه أحاديث أحد ونحن لا نثبت العقيدة بحديث الأحد كذا قالوا وأنكروا أن يكون عذاب القبر منصوصا عليه في القرآن فنقول, له فنقول لهم كذبتم لأن عذاب القبر ثابت بنص القرآن وثابت بالسنة المتواترة التواطر المعنوي وإن لم يكن تواطرا لفظيا فعلى منهجكم أيضا عذاب القبر ثابت بالحديث المتواتر فقد تواطرت أحاديث عذاب القبر تواطرا معنويا ومن, ومن الآيات التي تدل على عذاب القبر أيضا نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة في الاستدلال بها على إثبات عذاب القبر وأيضاً من الآيات التي استدل بأهل السنة قولوا عز وجل وللذين ظلموا عذاباً دون ذلك فقال ابن القيم رحمه الله تعالى هو عذاب القبر وقال هذا أيضاً غيره من المفسرين وللذين ظلموا عذاباً دون ذلك فهذا العذاب هو عذاب القبر ومن الأحاديث أيضا في السنة التي نصت العذاب القبر ما أخرجه البخارية ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتول عنه أصحابه وإنه لا يسمع وقرع نعالهم جاءه ملكان فيقعدانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان له أنظر هذا مقعدك, هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة وأما المرتاب في رواية الكافر أو المنافق فيقول لا أدري, لا أدري فيقال له, له لا ضريت ولا تليت ثم يضرب بمرزبة من حديد ما بين أذنيه فيسمع صياحه كل الخلائق أو كل ما بعده إلا الثقلين وهما الإنس والجن وهذا أيضاً دليل على أن المخلوقات الأخرى من البهائم ونحوها لم تسمع عذاب القبر إلا الإنس والجن إن الله عز وجل حجب أن الإنس والجن سماع عذاب القبر وكما في الحديث الآخر إنكم تعذبون في قبوركم عذاباً تسمعه البهائم آه. وأيضاً كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما أسمعه من عذاب القبر ها فدل هذا الحديث أيضاً على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختص من بني آدم بسماء عذاب القبر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يسمع عذاب القبر وأيضاً أخرج البخاري ومسلم الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فسمع صوتاً ثم قال إن يهود تعذب في قبورها فسمع صلى الله عليه وسلم صوت المعذبين من اليهود في قبورهم فنحن نؤمن بهذا كله وهذا كله من الغيب الذي اختص به المؤمن المؤمنون أنهم يؤمنون به يؤمنون بالغيب وإن لم يروه وإن لم يعني يلمسوه بأيديهم فهذه من الفروق الظاهرة بين المؤمن والمرتاب أو المنافق أو صاحب الهوى الذي يحكم عقله نعم القبر اول منزل من منازل الاخره كم بقي الاذن طيب. طيب نكتفي بهذا وهذا المجلس وان شاء الله نكمل غدا ان يسر الله الزوج هذا بصراح أهم سؤال أو فيما تعلق بالدرس طب هذا أطلق أهم سؤال أو <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم درس هذا المغرب ان شاء الله ننبع على زي الشيف بتفجير اللي العلمانين شو مشكله قول, قول الله تعالى والذي جعل من الملائكة رسلا ومن الناس وقال فيها دلالة على أنه يوجد رسل من الملائكة كما بينا في معنى الملك أن الملكة لغة من ألك يألك ألوك والألوك هي الرسالة فالملك لغة بمعنى الرسول هذا من أحيث اللغة والله عز وجل يرسل ملائكته بمهام كلفهم بها هذا هو المعنى بقوله تعالى في هذه الآية ليس معنى أنه أرسلهم برسالات أي وشرائع إلى البشر لا. إن الله يرسل جبريل عليه السلام بالوحي إلى الرسل جبريل يعد رسولا بهذا المعنى لأنه مرسل من قبل الله لابلاغ الوحي الى رسل الله وكذا ملك الموت مرسل بقبض الارواح هو رسول بهذا المعنى واهل ام نعم جزاكم الله بارك الله فيكم ان شاء الله هيك ماشي يا اخوي يقول بهذا انا من يقول بهذا صوفي متبع لطريقة من الطرق الصوفية التي كانت في الجزائر تسمى وتنسب إلى الرجل يقال له بل قايد الجزائري فالشعراوي كان متبعا له وقد نسج شعرا يعني فيه غلو في هذا الرجل بل ذكر فيه من الأبيات ما يعني فيه عقيدة وحدة الوجود والحلول للاتحاد وكذا هو قبوري يعني يدعو إلى, إلى الاستغاثة بالأموات في القبور ولا يعتبر هذا شركا ولذلك لما مات بنوا على قبره مسجدا بل هو وص بهذا أنه يدفن في المسجد أو أنه أن يبنى على القبره مسجدا وصار في كل عام مولد يشرك فيه بالله العظيم حول قبر الشعروي هذا فرجل صوفي ولا غرابة أنه يقع في بعض موقفه المعتزلة فالرجل الواحد قد يقع في أكثر من بدعة في وقت واحد والقول بإنكار عذاب القبر هذا مشهور أنه المعتزلة نعم اشتهروا به وكل من قال به فهو قد وافقهم نعم ماذا؟ أصلاف وذيكف الله أعلم ليس لا ادري لا ادري هناك ايه تدل على هذا من يذكرها وشراحه الحديث ها لا لا لا يحضرني الان ساد لا ها كل شيء موعظه اه شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء الله لا, لا تدل على نرجع الى كتب العقيده والتفسير لا يحضرني الان هل يوجد الان جي صحيح غير محرف او توراوه كتاب الله الله اعلم لا ندري لا يوجد في مكان لا يعرف الله اعلم انا وقيل ان هناك الصح الأناجيل الموجودة الذي يعني فيه تقرير التوحيد لم يذكر فيه أن المسيح ابن الله ولأنه ثالث ثلاثة وكذا في إثبات لنبوة ورسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا نسيت اسمه الآن يعني هو إنجيل من الأناجيل التي أخفاها النصارى لكن قيل أنها توجد عند بعضهم في بلد ما أو في مكان ما الله هذا. ولكن هل هو هذا هل هذا أيضا الإنجيل سلم من التحريف والكلية الله أعلم الذي يظهر أنه أن أغلب الأناجيل المنتشرة أو أن كل الأناجيل المنتشرة بين النصارى في كافة البلدان المشهورة بينهم كلها لم تسلم من التحريف وعندهم أشهر الأناجيل أربعة لازم طيب خلاص ممكن مدرسه الله اكبر Ha, ما حول ولا قوه الا بالله صدق الله العظيم صدق الله ليس من بطل الثالثه من اركان الايمان الايمان نعم. نعم كما زين ام جاء ترتبوه في الايه نعم. امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كلهم امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا سهو مني جزاك الله خير قلت ان لازر توعد من قال ان هذه الا قول البشر توعده بقوله ساصيليه صقر وما ادرك ما صقر لا تبقي ولا تضر عندنا بالسين هذا هذا هذا هذه بالصاد لا نقرا بصقر هو يقول شيخ صالح السهمي يقول ان اسم صقر يا كما ذكر الله في كتابه ويش يقول اليسع بيا وليا سعون صلوطه نعم مذكور في الايه نعم <تصفيق> لماذا عندما نذكر محمد صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم هناك بعض أهل العلم من قال إن الصلاة تخص الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا خليل الله إبراهيم كما جاء في الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في آخر التشاهد ولكما قال إن أنه يصلى ويسلم على كل الرسل والأمر يعني على ما يظهر فيه ساعة يعني سواء صليت أو سلمت فقط فالأمر فيه ساعة ولكن الأمر في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم أنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصلي عليه كما بيّن هذا أثبته ابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام يقول أن يجب أن يأتي من إسرائيليات إلى الأثاثة من الأنبياء ها؟ الأمر في فيما يتعلق بالإسرائيليات وكما قال صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج لكنه قال أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم قل أحسن الله عليه وسلم هل محمد نبي أم من يدري؟ حديث ابن مسعود؟ حديث ما ندري امم في حاجه تقول كما قال عبد الصالح في حديث نمسود اه في حديثه ها مسمد عبد الصالح الله اعلم امم شنو انا لا. لا ادري امم تفضل هل مشى عليه السلام ارسل الى بني سرييه خاصه نعم أرسل إلى بني إسرائيل خاص لا. لم يرسل إلى الناس عامة أقول هل هناك دليل على أن الشهيد والرسول ليس آني بالقبض <تصفيق> نعم الشهيد ورد في حقه حديث انه يؤمن من فتنه القبر وكما قال فكفى ببرقه السيوف فوق راسي فتنه نعم يقول قال الله تعالى فهل هذه الايه دليل على ان الياس من رسول نعم دليل اقول ما القيام أثناء الآذان كأنه حفظ الله يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الشيطان إذا سمع النداء ولّى وله ضراط ولا يحب أن يسمع الآذان لكن مسألة أنه إذا قام خلال الآذان الذي يعد تشبؤا بالشيطان هذا إذا قام ولى لا يريد أن يسمع الآذان نعم يعني إذا مثلا أذن ثم قام وهو كأنه لا يريد أو لا يحب أن يسمع نعم هذا في تشبه في الشيطان صار مثل الشيطان على كم يسأل عن عالد النبياء وعال عالد المسيح الله في هذا الحديث على الشيخ الألبني رحمه رحمه السنه والله أعلم بيعني بي يعني من أخذ بتحسيني شيخ الأيباني فأعتمد علي لا يحضرني الآن العدد المسكوف الحديث على مائة وأربعة أربعة اسم الإنجير الذي يفع الشيخ خالد يوحان الله أعلم هل الذي يدخل في نفسي في الوساوس أن يوم الآخر يوجد وعداء الطبر لا يوجد ملايخ عليه يستعيذ بالله ويقول أمنت بالله ورسوله كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم فيقول له من خلق هذا ومن خلق هذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغ إلى هذا الحد فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسوله نعم والمرهم تنتقي الصحابه هذه المسلسلات لا يجوز هذا محرم بل من الكبائر ولا يجوز مشاهدتها ابدا ولا مشاهدة اي ما اي شيء يسمى بهذه الامساء الافلام وتمثيليات فانه محرم محرم وكذب ولا يجوز أبدا أن نشاهده نعم يقول هذه مقولة بعض أهل العلم أو يعني, يعني ينطقوا ببعض أهل العلم يقصدون أن من وقع في هذا الأمر المكفر فإنه يرتد به وإن لم يعني يقع فيما هو فيما أو وإن لم يقع فيما هو غيره من المكفرات يعني هذه المسألة في ذاتها ردة مستقلة يعني بذاتها تكفر من وقع فيها فمن استهز بالأنبياء يكفر وان لم يعني يقع في الكفريات الاخرى يقول هل الكتب السماويه محصوره في ان الكتاب والسنه ما فهمت ايش هل الكتب السماويه محصوره في الذي الكتاب والسنه ام ان هناك كتب قرانه الرسل هذا من الغيب والسؤال عنه تكلف نعم اترك يعني لا يتكلفوا في الاسئله ان هذا التكلف مذموم و عز وجل كره, كره لنا هذا اه ف... القيل و... السؤال فمما قيل في, في معنى كثره السؤال ان يسال بغير حاجه وان يسال فيما لا, لا ينفعه ولا يعنيه آه، هذه الأسئلة تكره آه. يا أيها الذين أموا لا تسرعوا عنه إن تبدأ لكم تسؤكم آه. آه. يقول بارك الله فيكم نريد نصيحة من يطعا في الحكومة المعقة حكومة البلد وفقها الله في النورة الوطني أن لا البلاد في الوقت الحالي ده ده. لأنه ذ له بالدرس هذا تسلم طالقه بالدرس طيب الله خير على ذي الفائده بارك الله فيك السلام السلام الله صل الحديث حجه بلا شك يعني ان صح الحديث فهو حجه كما قال الائمه إذا صح الحديث فهو مذهبي وركن الاستدلال الاستدلال على الوجوب يحتاج الى ان نرجع الى كلام العلماء لاني ما استحضرت او لا اعلم عالما قال وجوب الصلاه على من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرسول صلى الله عليه <تصفيق> على <تصفيق> نعم الحديث في حق الشهيد وأما في حق الرسل الحديث مختلف فيه وهو حديث أوس ابن أوس الذي أخرجه أصحاب السنن السنن الأربعة وأحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الأرض أن تاكل اجساده الانبياء ولكن قد وكذلك قولوا إن الانبياء احياء في قبورهم يصلون وقال لك قد يستانز بما جاء في حديث المعراج من أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالرسل والأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم في ليلة الإسراء وكذا يعني رأى موسى حياً يصلي في قبره وطبعاً بلا شك الحياة هنا ليست كحياة الدنيا ان الانبياء والرسل يحياون في البرزخ حياة برزخيه لا تقارا او لا تقاس على الحياة الدنيا الله هذه الامه خلاف مساله مختلف فيها بين اهل ال وقال الله بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم الله عليه وسلم الله عز وجل اوجب عليه ماذا اوجب عليهم انه اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم عليهم ان يؤمنوا به واخذ عليهم ميثاق على هذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد يهودين ولا نصرانين ثم لا يؤمنوا بما جئت به إلا أدخله الله النار وقت الصلاة اكتفي بها ان شاء بعد المغرب نجيب عن ما تيصل انا اكتفي بها زيلة هناك سئلة أخرى معي انا محتفظ بها لما ننتهي منها ان شاء الله نخبركم بان ترسلوا غيرها بعد نعم أسئلة أسئلة نعم بعد بهذا من ننتهي منه ان شاء الله يسر الله عز وجل صلى الله على وسلم